اللَّمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَهُمْ وَلَا تَأْثِي مَنْ إلَّا قيلا سلاما سلاما صاحب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسك وفاكة كثيرة لا مقضوع ولا ممنوع وفرش مرصوع إن أيشناه النعيم شاء فجعل انا ابكرا عربا ترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وأصحاب الشمال ما أرحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ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 فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وأصفرون اصحاب الشمال ما الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا لا تراب وعرا من أين أو آباء الأول قل إن الأولين والآخرين لم إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر من زقوم ون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربا لهم هذا نزلهم يوم الدين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 الذي تشعبون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون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 كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجَاعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنت غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقون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 من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأم ما إن كان من المكلبين الله فنزول من حميم فنزول